موقع رياض القرآن يقدم, يقدم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنشبوت كمثل العك بُوت اتخذت بيته وإن أُهان البُيوت نبيت العك بُوت لو كانوا لو كانوا يعلمون إن الله يعلم ما يدعون من دونه من شيء وهو العزيز الحكيم وتلك الامثال نظلم الناس وما يعقلها الا العالمون وما يعقلها الا العالمون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 111 الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم وإلهنا وإلهكم واحدا ونحن له مسلمون 112-وكذلك أنزلنا إليك الكتاب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 في صدور الذين أوتوا العلم وما يجحدوا بآياتنا إلا الغالمون وقالوا لو لعننا عليه آيات من ربهم وإنما الآيات عند الله وإنما أنا نذير مبين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 ويستعجلونك بالعذاب، ولو لا أجن مسمّل جاؤهم العذاب، ولا يأتينهم بموتهم، وهم لا يشرّون، يستعجلونك بالعذاب. وإن جَهَنَّمَ لَمَوْعِدُهُمْ وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمَحِيطَةٌ بِالْكَافِرِينَ يَسْتَأْجِلُونَكَ وَإِنَّ جَنَّةَ مَدْمُحِيَةٌ بِالْكَافِرِينَ يَوْمَ يَغْشَى بُمُ الْعَذَابُ مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ وَيَقُولُ ذُو قُمَكُمْ تَعْمَلُونَ يَا عِبَادِي الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ أَرْضَيْنَ واسِعَةٌ فَإِنَّا يَفْعَلُونَ كل نفس دائقة الموت كل نفس دائقه الموت ثم الينا ترجعون والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنضوي أنهم من الجنة غرفات غرفات تجري من تحتها الأنهار غرفات تجري من تحتها الأندار خالدين فيها نعم أجر العاملين الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون.